وَإِن قِيلَ لَكُمۡ رُجِعُوا فَرُجِعُوا هُوَ أَزۡكَى لَكُمۡ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ دَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَدۡخُلُواْ بُيُوتٗاۡ غَيۡرَ مَسۡكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ